<تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والقلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعه دار أما بعد قد وصلنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب حسن الله تعالى إلى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنجازا يتخذ من دون الله كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ العذاب أنه هو لله سميع وأن الله الشبيل العباد مصرحنا سيئا من هذا الباب وقالنا إلى قول المقابل رحمه الله ولا هم يوم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه من وجد حراوة الإيمان حديث هذا الحديث الحديث الأول هو حديث أنا رضي الله في بيان عقيدة عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين أن نكون الخب في الله والبغض في الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك أو أحب إلى العبد من أي شيء أحب إليه من نفسه وأحب إليه من أبيه و أمه من زوجه و ولديه ويؤكد هذا المعنى آية التوبة التي أوربها من قبل هذا الحديث قل إن كان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم قل إن كان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ما اخترفتموها وتجاركم تخشون كسادات ومساكن قربوا مع أحب إليكم من الله ورسوله وجهازه من سبيله فطرفت حتى يأتي الله أمه فمن كان فمن كان يقدم محبة شيء أو محبة أحد من المذكورين في هذه الآية على محبة الله أو على محبة صلى الله عليه وسلم فوقع في شيء من النفاق يعني فقر اكبر وقع ايضا شيء من الشركه الاخرى ااا فمن عم يخير مثلا بين طاعه الله وبين ان يرضي زوجه مثلا على حساب طاعه الله او ان يرضي ولدا وعلى الفتاة ضعف الله ضعف الاناد ومن النفاق الاصدر فتأتي الزوجة تطالب مثلاً زوجها بان يشتري على شيء فيه معطية لله ويعلم عن المخالف وشرع الله تقول وريد هذا الجهاد حتى أشاهد إيه كذا وكذا ويعلم نصف أشاهد أشياء حرمها الله وكذلك يأتي ولده ويطلب منه شيئا يخارف حراء الله فيقدم محبة الزوج يهشى أنه لو لم يستجد لزوجته أنه تقدم عليه وسلم ف... إلى آخره و وأيضا يدخل في هذا من يقدم محددة سيخيه على طاعف الرسولي فقط رسولي فمثلا يعلم أن الشيخوه الثلالة راقع فدعا الثلالين أو طالق فرعاً راقعاً فتجد أنه إما إن أنه يعني يتنجد عن يوش سيخيه مثلاً إن كان يعني محداً لها صادقاً في محطي محمده وإما أنه يتأول أنه التأويلات السنجة الضابلة ويقضل مصرق سيفيه على مثل الصلة هذا الذي يخض على مثل الصرية ويقضل مصرق هذا غضل الذي يخض على مثل الصرية وهذا تدخلق هذا الشيء <تصفيق> أن يكون الله ورسوله تحب إليه جذن سواه أن يحب المرأة لا يستطيع إلا لله أنت تحب الشيء البلاني لأنه موافق بشرع الله لأنه يتذوك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى منه بالسلام الصلاة فإن خالق الثنة من خالق الثنان الثلاث فأنت تبرده وعلى حظ على قدر المثلاثة دي تبرده دي المثلاثة أولا منه وإن تعطب لبدعاته او تعطب لباطله وقد زمنه على أصول اهل الثنة وعلى منا بالثنة من خالق فهذا وهو يريد على الجزده ولا تدادع عنه وعند بعضه فإن تعالت ذلك خلقت هذا الحديث ولذلك كان أهما الثلاث يرزون أجداءهم على هذا المنه على عدم التقليل وعدم التعقص أنه كما كان يقول الإمام محمد صلى الله عليه وسلم لا تأخذ منه ولا مبتياه ولا من أوزاهين وخوف حيث وخبرك وقال من قلد أو من ظل بذكر الرجل أن يقلد الرجال. دينه الرجال يجعل دينه مقلدا <تصفيق> او معلقا برجه وكما <تصفيق> قال ابن المسحوظ اذا الله عنه لا يدل أحد إن نعرف أو قال في رواه أخر المحبق دينه أعجابه فإن آمن آمن وإن كفر كفر نزيد على ما قاله نتفن كل و اراضي مدام و قاضي انت في ضدك اللي على كل شيء اه شيء كفاره مرصومه مراد امام مرصومه اه كاننا تابعنا سيعه قياد لا نذكر كلمه نقد بحرف في مثلا في في دعائيه في, في شيء من المساجد في عالم لا نقبل ذلك اذا قلت ان فلانا قال والصنه لا كيف كيف, كيف كيف كيف يخالف فلانا من انت اعلم منه يا اخي نفسك انا لا اعلم منه الرسول صلى الله عليه قال كذا هو قال كذلك ما قاله الرسول او افضل من يخالف ما قاله الرسول الرسول هو الذي من ربنا ولا اعلم منه. فصل الطلب انا لا اقبل اقبل هذا الكلام انت تشتم سيخره يا اخي لما تبون يقولون عنه كل من يامر بفرض اهل الاهواء او المخالفين بالحق في الدين يقول انه اذا لم تجاوزه لم تتب يستخدمون هذا الانهزام ضمن هذا الفكر حتى الثلاث تنفذ أحدا آه. كل على قير الخوارج على قير المعتذر على قير الأشهال على قير تنظيم القعادة على قير الجماعة الإبنمية على قير الإخوان على قير وإن خالقوا ما تنفذون هذا يا أخي كل يدعو للإثلاق القيادة التي عادة حصلوا الظلمة غفر الله لك لما الكفى عطل المبنى للشيخ محمد حامل البطي رحمه الله تعالى تابع الرقاء التاريخ الذي عليه علينا الشيخ العلامة محمد محمد عبد الوهاب البنية حقيباء الذي كان قريب الشيخ محمد البطي انشاء جمعينه وفرقينه على من السلف فأراد حسن البنه أن يلتقي أو أن يعنيه يأخذ خطر وصفا كما يقوم بينه وبين الشيخان فالتقى به فقال له حسن البنه نريد أن نجدنا على على دعوة الناس إلى الإسلام أو على دعوة المسلمين للإسلام فقال له السيد محمد حاند الفكر رحمه الله إذن نبدأ بالتوحيد أو قال له نبدأ بما مدى به الرسل عليه السلام وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد إلى العقيدة هذا الذي نستمع للإنسان على ترحيله وعلى عقيدة الثلاث فقال له حتى الزنة إذا الناس من حولنا فقال له سيد محمد حامد الفتي وإن كان ليس عليك مدام اخترفوا على هذا فصورة حصل ذلك لطريقه المخالف لطريق السلب وأفصل في المعصيرات التي يعني أفتدت ما أفتدت من الأجيال التي جاءت بعدها وحصلنا فكان من, من أكثر هذه الخطور فسادا والتي نحن فكرناه الآن أنك ما تنقض أحداً ألبسة مدام يدغو إلى الإسلام كما قد الظاهر آه. يعني يدغو إلى الإسلام كشعار آه. مدام يقول الإسلام والحل الحل أو, أو نحن مريد أن يجاهد في الإسلام كشعار فقط ثم إذن تحت هذا الشعار يضعر بقول الإسلام لما أحدث من بدأ يقول لك لا يا أخي الكل يخفض لكن هل معنا هذا؟ أن نداهب في دين الله وأن نفكر البدع التي تفتد هذا الإسلام هل الرسول صباً يرضى بهذا؟ فعنده يعني كل كل الأحزاب والجماعات التي اخترقت عن سبيل أهل السنة كلها على خير مدام تدعوا و... و... تدعو إلى إعادة تحكيم الشريعة وتدعوا إلى وزوفوا جهادة للحكام وكلهم على خير مدام قد اتفقوا على جنسية واحدة أن الحاكم بغوط ويجب أن نسع لإزالة هذا الحاكم فتحت هذا الشعار هذا المسمى تخالف كما شئت في بقيه الصوره النيون اه وجبر <تكفر> ما من المتنين غير حفص فتحل قدماء غير حفص فهمت <تطعر> في بعض الاحاديث غير حفص اطلع ماشي ما دون في ايه معنى على هذا دي على دي جزئيه فقط اه ابتدى جماتي واحدث ماشي اه ما دون ترفع هذا حتى إن كنت الشيعية الراسلوية تصب وتكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دمك ترفع شعار الإسلام والحلم عندهم وتقول إن الحاسم طاغوت ويجب علينا مجاهد قسادين إعادة الخلافة كلها شعارات عالمة تبعد ذلك يفعل ما شده رفع عنك القلم خلص ولا يجب أن ينتقد أبدا وإن خلصت ما خلصت من السن هؤلاء خالق حديث أنا ثابت أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما تواه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله أنت تحب حسن المرء كان يوافق ان منهج الشرع الصحيح تحذى قال هذا المنهج والله ان كان ما كان تبغضه العلامه الطائمان ابن باز وافق في سنه الثالث ودعا الى رجعه بالله والله هذه الضنون الغضب كلها وان كان ابن باز وان كان الباني وان كان ربيع بن هادي والله نتعقد لا لالباني ولا لاباز ولا لربيع بن ولا نتعصب له ولا لك ولكن نقول شتانه شتانه زي هذا وذا هذا امام عالم مجتهد اذا اخطأ في مساله يعذر بخطئه ما دام اماما مجتهدا دا هذا الخطا لم يصل الى حد البدعه او المخالفه لصحه السنه ها اما ذات الواحد جاهل اجيب جاهل الاستاذ من درجة أصول أن تقول أهل سنين وقالتهم يعني يصب التخار يكافر سر عامة المسلمين بالجملة عامة المستمعان يبعم في أحاديث أحد على فريطة المعتبدة يدعو إلى عقيفة واحدة الرجوع على فريط غلاب المتصوصة في تسجيل صورة الإخلاف ياسوب بنبي الله موسى عليه السلام طبعا يعني, يعني الكلام يقول في هذا لكن نحن نشير اشارة حتى تفتح الاذهان هنا عالم كأي طريق نسير ومن نتبع وما هو من هذا الذي نسير عليه أن نحن فعلا على منا نتبع أم نحن نتابع أهلا واثر وإذن عباد فلاجعوا رضا ومصنعوا نفس عباد ذلك اثناغوا ضعيف يعني لوكا تحصينا مضار على ليلة ابن ولا اجى اهو الحديث اهو بايد الحديث وا قال الحديث الذي يغني أن أثر ابن عباس هذا الحديث الذي ثبت مرحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه العلامة الأنذانية في السلسلة الصحيحة وجاء فيه لا يبلغ العرض وصريح الإيمان حتى يحب لله ويمضى ضد لله ويمضى لله ويمضى لله, ويمضل لله, ويمضل لله فإذا أحب لله وأبغض في الله استكملا ولاية الله هؤلاء هم أولياء الله والولاية الثانية لا تبسئ بهذا فمن ثلاثة سبيل المبعصبين فقد نقصت ولا يدعو لله ونقصت عون الله له على أن يُغذل قبل ولذلك تجد أن أهل الجبعة قصوصاً الدعاء لهم إلى بضعة من الذين يتعصبوا لها قليلاً ما يوصقون للثوبة فقليلاً ما يوصقون إلى أن ينال ولاية الله التي فيها يطرقون هذه البدعة الذي تعصبوا لها على حساب حرق او أولى حساب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى حديث الذي حسنى بعض. بعض أهل العلم إن الله حجب أو حذر التوبة عن كل صاحب البدعة إلا من رحم الله إلا من رحم الله منه. هو قليل الله وليزالك امثال هؤلاء الذين تألفوا على بدعه او تألفوا على معصية او كبير من الكبائر يصدق عليهم قول تعالى او لوطيد بقوله تعالى وتقطع وتقطع بينهم اثبات يوم القيامه يتفرقون فكل حزب بما لديه فرحون هذه المحبة <تصفيق> هذه المحبة الزائفة <تصفيق> التي كانت في الدنيا على حساب السنة لا تنفعه يا مغنيان تتقطع اجتمعوا على بدعة وتآلقوا عليه إما لهوى لنقصهم او لمصلحة دنيا ولا دعوذ عليها فضع يستكبر عن التوبة من بدعاته او يستنكف عن هذا لانه انفعل هذا خسير الدنيا يعني او خسير متاع الدنيا فانه بثبت بدعاته تغضق عليه الاموات فان فعل هذا او منذ الان كلمة الحق في الحزب الفلاني أو قال كلمة الحق في الرجل الفلاني يعني. لو قال إينا سيثبت بهذا يعني قد وضع في زدع كبرة وسبع بحاضة النبي لو قال هذا أغلق برها وقلها صدير وسحر منه الدعم الذي يدعمو لا يستطيع أن يقولها لو كان يعطفد وقد يكون صرح لمواضع أنه يعلم أنه يتبع أصحاب النبي ولكنه يريد هو يريد ويستجد الأسياس حتى يرضي كلا الطرفين <تصفيق> يرضي شذب الإخوان ويرضي الثلاثين هذا السياسي أقرب ما يكون من قوله تعالى لا إلى هؤلاء ولا يعني يخشى عليه من النساء مذذبين لا إلا هؤلاء إن جرت مع الثلاثين تكلموا بلسان الثلاثين, الثلاثين وإن جرتوا بحزب الإخوان تكلموا بلسان حزب الإخوان وعندهم ما في تطرفه وبينصحوا بهم وقددوا الكل على طيب ينسوي صاحب البدع صاحب البدع ولما سئله الأوزاع أو قد يكون في سيان بن عيينة عمي من بين صاحب البدع وصاحب البدع قال هذا كمان أراد أن ينسوي بين الحق والباطل هل يستويان أن يستوي الذين آمنوا عنه إثمال على هذه النبي صلى الله عليه وسلم أعتقادا وعملا مع الذين قال فيه الرسول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا لا يستوي هذا أهل المدع يطربون عن حوض النبي صلى ويقال الراسول إنك لا تدري ما أحدث بعضك لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي نوم من أمتي همدع الإسلام لما كنا جفر أهل البدع لكنهم أهل القبلة ولكنهم لغلوا في حي الفرق الذي يحضر لنا الرسول قال فتفترق أمتي على ثلاث وثمين فرق كلها في النار إلا واحدة. آه. والذين كانوا على مثل ما ان علي يوم وقفه ما هذه الطرق يوم القيامه تريد ان تصل طرف الحوض النبوي صلى الله عليه وسلم اه فيكون لهم او ف... ف فتبعدهم او ف... فتقوم الملائكة في بإبعادها فيقول لغاكو المبي فيقال له إنك لا دبل ما أحدث بعضك فيقول تحقن تحقن لمن غيرك ولمن بدل بعضك فالدين ليس, ليس ملكا لصاحب الشزب الفلاني او الأمير الجماعة الولانية يغير فيه أو يغير في كما يهنو له يقول لمصلحة الدعوة كل من المخالفات ترتكب لمصلحة الدعوة أي دعوة عاملة دعوة أهل البدع ليس دعوة أهل السنة نتحالف مع الشيعة الرواحد الذين يكثرون الصخاوه عللا من اجل مصلحه الوصول الى الى يا اخي والله هقول لك الحكم الذي انت تتميه بالطريق ارحم بجثه وارحم المسلمين من اولياء اه <تصفيق> ان <الذين> انت تريد أن تتالق مع اهل الصفاء انت تتالق مع والله إيه ناس المسلمين تحت ظل هؤلاء وإن كان فيهم ما فيهم من المخالفة للشرط يأملون إلى حد الله على أموائهم وعلى أبوتهم وعلى دينهم نحن لا ننزد كهذا المجيد ونضع بالسر ونزع الناس إلى التوفير هزت آمين مطمئنين بفضل الله نعمة كبيرة فإن كنا في ظل حكم الشيعة الرواسط أنا استطيع أن أجلس هذا المسأل مايما يقول مايما استطيع بل لا نأمن لا على نفسنا ولا على أنواعي ولا على مثلنا في الظروف نفسنا فما نقع الحمد لنا تبقى نافذ معنى ما هي لو أننا نتكلم بالقاعدة بالفطارق التي نتكلم بها هذا الحسن يقول نحن نتعاون مع الشيعة ويكونوا بالرهود تنوية ورسل اليوم وقت يقول لك نتعاون الشيعة لإثقاد الحقومات أيضا إثقاد الحقومات الإسلامية حتى إذا وصلنا إلى الحسن نحن نتضرراح الشيعة وهم مجادين لإمن يستهدمون فإن أعالوا غيرهم قام غيرهم فالأم بتنفيذين مع ذلك فعل هذا في الأراضح حتى ما اتكانوا من الحكومة الأراضية الجديدة وصال الأغلبية للشيعة الراث. ثم بعد ذلك أين, أين الورونة أين حزب الإخوان الذي أعانى الشيعة على بعض ما رتكبتهم الجرائم هناك والله إن هذا الرجل وإن كان ما فيه ما فيه كان أرحم السعب العراقي من هوا الشعر راحبنا ما عندهم يعني لا يبتدعون ذا سنة ولا عقل يعني ليسهم على سنة صحيحة وليس على منع عقلي حتى ده يوافق العقل ويوافق المصالح هم يقولوا نحن نصف الواقع اين هذا الواقع الذي يصفونه كل نحن اصفى بالواقع من من هؤلاء العلماء الذين ايه يسمونهم علماء هاي والذا اه مجموعه من من اشاعه دي على اهل العلم يسمي العلماء كل هذا علماء هاي إرضاءا لحزب الواقع فقالوا لهم أفقى بالواقع من غلماء الحيض والنساء وقد تبت لنا بالواقع أنهم أجهل الناس بالواقع وأجهل الناس بمطار حديثين وأفقى تعاونا مع عداء إسلامه لمصلحة فيهم ولمصلحة رؤوسهم ورؤوسهم ليس لمصلحة فيهم فالرسول الله عليه وسلم شدد وحذر من الموالات أهل الفدع ومن الاحداث في الدين مما يترقب عليه من هذه الفتاوى التي بان لنا فرق منها A. Als jас mis다가 terminar caer. اللي أكتفي هذا إن شاء الله هذه الليلة سأستأذنكم وأعتذل عليكم عن درج صيفة نظير في التحذير من الشيعة وإن شاء الله تعالى هناك الله أن يجبعنا بكم على خير في إثباء خاضر ماذا؟ آه. والأفضل الأخير هذا هو صحيح مستحف نعم ومعناهم بيناهم الآخر مستحف وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحاب وصلى الله سرع